الذي يصلي في بيته كم فاته من الأجر؟ الذي ضيع الجماعات كم ضاعت عليه الحسنات؟ صلاة الرجل في الجماعة خير وأفضل من صلاته لوحده بسبع 27 درجة، ليست درجة واحدة. هذا رجل، هذا رجل تعود على الجماعات، تعود على انتظار الصلاة بعد الصلاة، تعود على الجلوس في المساجد. كان لا يؤذن إلا وهو. قد هم بالصلاة وخرج إلى المساجد في يوم من الأيام خرج إلى المسجد كعادته صلى صلاة السنة قبل صلاة الفجر صلى ركعتين وركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها ثم جلس يقرأ القرآن ويدعو حتى أقيمة الصلاة فقام يصلي الفجر يوم الجمعة يقول صاحبه الذي بجنبه هذا من أكثر الناس صلاة في الصف الأول يقول وأثناء قراءة القرآن في الركعة الثانية سقط الرجل على وجهه يقول حملناه فإذا هو قد فارق الدنيا قبضه الله عز وجل وهو يصلي الجماعة صلاة الجماعة ما أحلاها وما أجملها انظروا إلى الضمان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة, ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل من الثلاثة رجل رجل خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فهو ضامن على الله ضامن في أمان الله في ضمان الله رجل بحماية ربه عز وجل قال إن توفاه أدخله الجنة وإن أرجعه أرجعه بما أراد من الأجر والغنيمة فهو ضامن على الله عز وجل أحد كبار السن يحدثني أحدهم قبل زمن يسير يقول تعودا مشي الأقدام إلى المساجد يقول في يوم من الأيام ذهب إلى الصلاة يمشي على رجليه فلما دخل باب المسجد قال بسم الله بسم الله اللهم صلي على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك فما إن وضع رجله اليمين إلا وسقط قال أقرباؤه وأصحابه وأحبابه في المسجد حملناه إلى داخل المسجد فإذا هو يلفظ أنفاسه الأخيرة صدق الله فصدقه الله المسجد بيت كل تقي أهل الصلاة أهل الدين أهل الطاعة هذا أحد التابعين رحمه الله كان يحتضر وفي مرضه الأخير وفي شدة النزع سمع أذان المغرب قال لأبنائه ما هذا قالوا الأذان يا أبي قال احملوني إلى المسجد قالوا أنت معذور صل في البيت قال لا والله لا والله أسمع الأذان ولا ألبي احملوني إلى المسجد فحملوه إلى المسجد يهادى حتى وضع بين أبنائه في الصف الأول فإذا به يكبر ويصلي مع الإمام وهو مريض فلما سجد لم يرفع رأسه قبضه الله عز وجل قبض الله عز وجل روحه أين في بيت من بيوته؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يجلس ويعتكف في بيت الله عز وجل يوم من الأيام صلى فريضة مع الصحابة ثم خرج ورجع إليهم عليه الصلاة والسلام وجدهم في المسجد جالسين فقال لهم ما الذي أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله صلينا فريضة وننتظر الأخرى هذا هو الرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة قالوا صلينا فريضة وننتظر أخرى قال آه الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا فلما تيقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نيتهم قال أشهدكم أن الله يباهي بكم الملائكة أشهدكم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة إذا خرج المؤمن العبد الصالح من بيته متوضئا متطهرا لا يريد إلا الصلاة المكتوبة فله أجر الحاج المحرم له أجر الحاج المحرم بل من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح مساكين والله محرومون أولئك الذين يسمعون النداء فلا يلبون جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد هل لا تجد لي رخصة؟ قال لا أجد لك رخصة جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا توضأ وذهب إلى المسجد فإن الله يتبشبش له يفرح له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم هنيئا لأهل المساجد هنيئا لعمار المساجد هنيئا لمن علقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل